درس في الحب لتلميذة لا تقرأ انا لم اقل اني عشيق رائع او مدهش او رائد في فنه، لكنني سأحاول انا لم اكن بطلا خرافيا كما يصفونني لكنني من نصف قرن لا أزال أحاول لن تعرفي طعم السلام بجانبي فأنا التناقض والتحول والجنون العاقل لا تحلمي ابدا ببحر أزرق أو أسود أو أبيض فأنا بحار ما لهن سواحل إياكي اياك أن تتورطي فانا مع الأوراق كل دقيقة اتقاتله انا لم اقل اني ساعمل عاشقا متفرغا بظلاط سيدة الجميلة إنما سأحاول. انا لم أقل ابدا بان مواقفي أبدية. وعواطفي أبدية هذا كلام باطل أنا لم أقل إني سأبقى ثابتا ومعلبا ومحنطا فأنا حمام زاجل أنا لم أقل إني سأرهن للنساء قصائدي طول الحياة وباسمهن أقاتل لا شيء يعلو فوق صوت قصيدتي فتعلمي درسا صغيرا واحدا هو أنني عن كبرياء الشعر لا أتنازل سقط النصيف سقط النصيف وليس ثمة مهرب فعن اليمين قبائل وثنية وعلى الشمال قبائل سقط النصيف فكل طعمة فنجر ينمو عليها زنبق وسنابل وأنا أسير وراء نعشي ضاحكا يرضى القتيل وليس يرضى القاتل